ظلت تغالب أمواج الحيرة التي تتدافع داخل نفسها شحب وجهها وتلاحقت ضرباته وقالت وهي تلملم شتات نفسها لابد أن أرحل الآن كادت تعيد الصندوق لمكانه لكن أريسلاند سمع صوت احتكاكه بأرض غرفته فقال خلي الصندوق معك يا ابنتي لماذا؟ رديه لصاحبه ليوسف حملت الصندوق بوجل وإشفاق ووضعته بحقيبتها وقالت بثقة لا أظنني سأعيده إليه هذا سيؤلمه فتح الصندوق سيمرر السكين على جراحه مرة أخرى تخلصي منه إذن بل سأحتفظ به حتى لا أنسى ما مر به يوسف وحتى لا أنسى ديرينكويو وما مررت به هنا هل تعرفين ما معنى ديرينكويو؟ لا وضع يده على صدره وقال ديرينكويو تعني البئر العميق هي لها من مدينة عجيبة قال وقد ترقرقت عيناه بالدموع كل واحد منا يحمل مدينة تشبه مدينة ديرينكويو بين أطلعه كلما عشنا يوما أو سلكنا دربا من دروب الحياة حفر الطوابق في حنايانا أما أسرارنا ومخاوفنا فهي تقبع في صندوق صغير خلف باب عتيق بقاع تلك المدينة لن يشعر بأوجاعنا إلا من يحبنا ولن تزول مخاوفنا طالما قلوبنا تضج بالحب فمن يحب سيظل قلبه دوما يتلظى فوق نار الخوف من فراق من يحبه ربت العجوز على كتفها أسندته برفق وسارت معه نحو الباب ودعته وما زالت دموعها تسيل على وجنتيها قالت قبل أن يغلق خلفها الباب أعدك أن أعود إليك مع يوسف أود أن أسمع المزيد عن حبيبتك بهار لاح شبح ابتسامة واهنة على شفتيه الضامرتين همهم هم باسم زوجته في خفوت وأغلق الباب وعاد لعزلته وركضت حبيبة هائمة على وجهها بين الطوابق وفوجئت بحرب ضروس بين عشائر الجن هنا وهناك كان الهجوم شديداً على المعبد وسكانه من الجن الصالح دارت حرب طاحنة بين عشائر الجن التي تسكن المدينة كان أوبالز في غاية الغضب قررت يقود أن تخرج بنفسها لاختطاف الطفل من البستان فأسرعت إلى هناك في تلك اللحظات وبينما حبيبة تركض تلاشى غبار مدينة ديرينكويو من فوق رأسها وثيابها بدأت تظهر لأهل المدينة وبدأوا يطاردونها كانت تهرب منهم وتنتقل من طابق لآخر بخفة كانت دقات قلبها تتواثب لم تتوقف عن الفرار منهم للحظة وكأن هناك من يرشدها ويدلها على الطريق ومواطن يسهل عندها الفرار من ملاحقاتهم بدأت تتعثر وأرهقها الركض هنا وهناك شعرت بالضعف عندما ازداد عددهم في لحظة ما توقفت فجأة وأحاطتها الحيرة وكأن واقودها قد نفد ما الذي اعتراها فجأة؟ لا تدري كانت تلك الحالة من جمود الفكر قد عادت ليوسف الذي كان منعزلا ليكتب ويساعدها شعر بصقيع في رأسه لم يتمكن من كتابة حرف جديد ترك حبيبة تقاوم من يلاحقونها في مدينة ديرينكويو على الجانب الآخر هناك من مدينة ديرينكويو أمسكوا بها في النهاية وسلسلة علقت من ذراعيها بعد مقاومة شديدة منها سلبوها حقيبتها فتشها أوبالس وعثر على الخنجر اقترب من الشعلة التي كانت تضيء المكان وبدأ يسخن نصله وقرر أن في ذراعيها بالنار وقف يوسف يرتجف توقع أنها وقعت في أسرهم ما الذي يحدث له عندما يكون غارقا في كتابة أشد اللحظات ألما وخطرا حتى متى حتى متى سيظل هذا سبب انهياره جسى على ركبتيه وكأن هناك من طعنه في قلبه لن يتخلى عنها ولن يتركها لكنه لا يستطيع التفكير قرر أن يفتح دربا ويصل إليها مباشرة أخرج حجر أوبال ورفعه على كفه وضربه بيده الأخرى فانفتح درب أمامه فدلفه وصل إلى حيث كان أوبالس يسخن الخنجر ليؤذيها به وينتظره قهقها فور أن رأاه وقال <تصفيق> كنت أعرف أنها نقطة ضعفك وأنك ستأتي بالكتاب لتنقذها وضع الخنجر على ذراعها فأحرقها وصرخت صرخة نزعت قلب يوسف من بين أضلعه هرول نحوها ودفع أوبالس بكل قوته كور قبضته ولكمه في فكه وكان الكهل صلبا وعنيدا فالتفت يصارعه أمسك يوسف بلحيته وجذبها بقوة ودفعه نحو الجدار فاصطدم رأس أوبالس وأصيب وازداد غضبه صاح بغل شديد اوه أنت فاشل وستظل هكذا حتى آخر لحظات حياتك لن تنجح في إتمام أمر واحد يا يوسف اندفع يوسف كالقذيفة واحتضنه ودفعه إلى الحائط مرة أخرى ارتج جسد أوبالس عندما اصطدم بالجدار قال وهو يمسح الدماء التي سالت من فمه فاشل وضعيف أنت حتى لا تجرؤ على الإفصاح بحبك لها وأشار لحبيبة وأرتف قائلا وهو يكز على أسنانه ويشدد قبضته سأمزقها إربا أمام عينيك سأحطم حلمك هذا كما حطمتني وطمست سيرتي يا يوسف سار يوسف غضبا وانقض عليه وطرحه أرضا وجلس فوق صدره ظل يضربه ويلكمه حتى أوجعته يده دلف أعوان أوبالس فجأة هناك استنفار في المدينة أمسكوا بيوسف وعلقوه من ساقيه أمرهم أوبالس بجلده لا يريد قتله في الحال بل يريد تعذيبه أولا وخرج أوبالس من الغرفة حاملا كتاب أيجيدور وجلس ينتظر ياقوت التي خرجت على صهوة البرق والذي كان قد انضم إليهم ليساعدهم هو والبحر ركض البرق بياقوت نحو البستان وكانت هيدرانجيا تسبقهم على الطريق للبستان مع المجاهيم أراد المجاهيم الدخول بها لكنهم لم يتمكنوا فأزالت لؤلؤة النطاق الذي فرضته لتحمي البستان فدلفت هيدرانجيا وضج البستان بالفرحة وكانت ياقوت قد نزلت من فوق فرسها على حدود البستان لتراقبهم من بعيد وهي تشاهد البرق وهو يقتحم البستان ثار حيزوم عندما رأاه كان يزوم الوحش الكاسر وقد فاجأهم بظهوره فجأة التفتوا جميعا تجاهه انشغلوا بمتابعة المعركة العنيفة التي دارت بينهما وتراجعت هيدرانجيا مع أختها للخلف بعيدا عن الخيول في لمحة عين دلفت أسرع الخيول في الركض والذي اشتهر بسرعته الشديدة كأمواج البحر المتلاحقة وعض على القميص الذي كانت حبيبة قد لفته به وخطف الصغير من حذن أمه وخرج به من البستان وسط صياح الجميع وصل حيث كانت ياقوت تختبئ خارج البستان فحملته وركبت البحر وعادت لمدينة ديرينكويو وجن المدينة يحلقون حولها ليحموها من المجاهيم نجحت في الوصول ودلفت حيث كان أبوها أوبالس ينتظر والذي قال فوراً رأى الطفل بين يديها هيا بسرعة وقفت قبالته وقالت سيكون الملك لي يا أبي كيف هذا؟ أنت لم تتعب في شيء أنت مجرد شخص عادي حلف الشيطان فأرسل له عجوزاً تعلم بناته السحر أنت ضعيف يا خوت ماذا تقولين؟ أخفيت عني أمر كتاب أيجدور ودوره منذ البداية أردت أن تنفرد بهذا السر لتفوز بالسلطة المطلقة هنا لولا حماقتك تلك لكان الكتاب معي منذ أول لقاء لي بحبيبة وما تركتها تفر به لقد كان الكتاب بين يدي وألقيته أمامها على الأرض أمجنون أنت تنعتين أباك بالحماقة؟ قالت باستهزاء أنت حتى لا تستطيع إلقاء تعويذة فكيف ستحكم مملكة بأسرها؟ كانت رأسه تفور كمدا وغيظا صاحب بغضب هادر وهو يدق على الحائط بقبضته المتشنجة أنا السيد أنا الملك أنا الحاكم أنا الآمر أنا فوق كل شيء هنا المعابد والقصور والمدن والبساتين والغابات حتى أنت والجن والبشر كاد ينقض عليها لكنها بحركة بسيطة أسقطت وأطبقت على عنقه بيد واحدة بينما تحمل الطفل في يده الأخرى وقامت بخنقه لفظ أنفاسه الأخيرة وهو راكع أمامها وجلست بوجه ملامحه جامدة وكأنها نحطت من لوح من جليد ولم يرف لها جفن وكأنها لم تقتل أباها للتو تعويذة أوبالس كانت يقوت تقرأ التعويذ بصوت مرتفع وتقلب صفحات الكتاب الذي أهدته لها العجوز التي لقنتها السحر الأسود أما زفير فكانت تأرجح مبخرة تفوح منها الأدخنة الزرقاء فعبق المكان برائحة كريهة ومنفرة اختلطت ثيابها الزرقاء بالأدخنة فانتمصت تفاصيل زينتها وغابت هيئتها فبدت كسحابة مخيفة من الضباب الأزرق تطل منها عيناها المخيفتان بينما انخرطت توباز في ترديد ترانيم غريبة وكانت تكررها بسرعة وتطوح رأسها يمينا ويسارا بجنون بدت كالذئبة العليلة بتلك الصفرة التي غرقت فيها فلم تكن ثيابها فقط ذات لون أصفر بل تشربت بشرتها نفس اللون وكذلك أسنانها وحتى بياض عينيها كان يشوبه صفرار بائس جلست الساحرات الخبيثات الثلاث حول طاولة خشبية مستديرة أمسكنا بأيدي بعضهن البعض ورددنا التلاصم وهن مغمضات الأعين أمسكت ياقوت بسكين حادة وجرحت صغيرة في كفه بدأت دماؤه تسيل من جرح يده وهو يبكي أمسكت ياقوت بيده ورفعتها فوق كأس في الضي وجمعت دماؤه بها ثم غمست فيه ريشة وبدأت تستعد لكتابة تعويذة أوبالس بدمائه في كتاب أجدور الذي أخذاه من يوسف بعد حبسه هو وحبيبا والتي ستجعل كل من يعيش على أرض المملكة طوع أمرها ستكون جلالة الملكة يقود كانت ترتدي التاج بالفعل هيأت نفسها لهذا منذ فترة طويلة كانت عيناها تبرقان أطل الخبث من مقلتيها وأخيراً ستحكم تلك المملكة وكل من يعيش فيها سيكون تحت سلطانها حتى المحاربة والكاتب وفجأة اهتزت جدران مدينة ديرينكويو وكأن هناك من يدق الأرض فوقها دكا بمطارق من حديد فتحت بوابات المدينة كلها من الداخل دلفت ميسان ومعها لؤلؤ وعبيدة ومراي ومعهم الخيول كانوا يركضون بين الطوابق يبحثون عن الساحرات وصلوا حيث كانت حبيبة فاقدة لوعيها وهي مقيدة بالسلاسل المعلقة على الجدار أشفقت لؤلؤ عليها عندما رأت آثار الكي بالنار على ذراعيها أما يوسف فكان معلقا من قدميه وصدره مغطا بالدماء تبادلت مع أمها النظرات سكب مراي الماء على رأس حبيبة وعلى رأس يوسف فأفاق قالت ميسان لعبيدة ومراي يجب أن نحررهما من القيود بسرعة الوقت يمر مر سأسبقكم أنا ولؤلؤة سألها مراي ألن تحتاجا للعون نحن الوحيدتان القادرتان على مواجهتهم قال عبيدة وهو يحل قيد يوسف بل سنذهب معا قام عبيدة ومراي بفك قيود يوسف وحبيبة بسرعة انطلق الجميع تجاه الساحة الكبرى حيث كانت الساحرات يعقدن اجتماعهم كانت يقود تكتب كلمتها الأولى في الكتاب وكانت ثياب لؤلؤة تقطر بالماء فقد أغرقت نفسها به قبل أن تدخل ديرينكويو لتكون في أقصى قوتها رفعت لؤلؤة كفيها ووضعتهما على الباب أغمضت عينيها ودفعت بكل قواها فئة معركة داخلية لتقوم باستحضار الطاقة الكامنة التي منحتها لها أمها ارتج بادنها بشدة وجهتها تجاه البوابة الحديدية ففتحت كل الأقفال اقتحمت لؤلؤة المكان ووقفت بثبات قبالتهم واقتربت ميسان ووقفت خلفها ووضعت يدها على كتف ابنتها لؤلؤة المبلل بالماء لتراقب ما يحدث بحذر شديد انتفضت الساحرات فزعا وقفنا معا أجفلت ميسان عندما رأت جثة زوجها أوبالس ممددة على الأرض لحظت ياقوت ارتباكها فقالت بتنمر قتلته وسأقتل كل من يعترض طريقي سحقا لك أيتها الشيطانة حاولت يقود استدعاء خدمها من الجن فلم يجبها أحد قالت أمها وما زالت تقف خلف ابنتها الصغيرة لؤلؤة أتظنين أن تعاويذك تنجح مع الجميع بعض سكان المدينة لديهم من الإيمان واليقين ما يجعلهم أقوى من تلك الخزعبلات التي علمتها لكن تلك العجوز الشمطاء البائسة لقد خسرتن جنودكن من الجن سيطر سكان المعبد من الجن الصالح على مدينة ديرينكويو وانتهى الأمر زمجرت ياقوت غاضبة وقالت وهي تكز على أسنانها اخرج الآن واخذ ابنتك الحمقاء معك وإلا سأقتلها وأحرق قلبك أتقتلين أباك ثم الآن أختك الذي دهاكي يا يقوت أنسيت حضني وكل هذا الحب الذي عشناه معا قالت بحنق شديد الحب هراء وضعف أهلكني هذا الحب شقيت به لو لم يكن هناك هذا الحب في قلبي لما توجعت بعد اختفائكما قالت ميسان متأثرة أوه. لم نرحل بإرادتنا يا ابنتي ما زال أمامك فرصة لتصحح أخطاءك صرخت ياقوت كاذبة أنت كاذبة أنا أكرهك ما عدت تناديني بأمي لعب الشيطان برأسك أنت عمل غير صالح يا ياقوت كانت لؤلؤ في تلك اللحظات تقف ثابتة كالطود قالت وهي تمرر عينيها على وجه أختها ما زال قلبك أسود يا يقود اغربي عن وجهي لطالما فضلتك أمنا علينا جميعا قلبك الحاقد جعلك ترين الحقيقة معكوسة لم تلتفتي يوما لطريقة معاملتك لها انتقاسي عليها اخرجي قبل أن أسحقك كالذباب يا لؤلؤة لن تقدري أكرهك صاحت ميسان بن فعال كفه. ثم أردفت تسأل ياقوت بتأثر لماذا قتلت أباكي نعم قتلته وأتبرأ منه سألتها لؤلؤة إذا لماذا تنسبن أنفسكن له لأوبالس ألن ساحرات أوبالس دمدمت ياقوت غاضبة وقالت هذا لقبنا نشأنا ونحن نعرف هذا الاسم مجرد لقب ثم أشاحت بوجهها قائلة نحن لا نختار آباءنا ولا أمهاتنا ثم أضافت وقد لاحت على شفتيها ابتسامة ماكرة ولا نختار ميتتنا أيضاً ثم رفعت يدها فجأة ورددت تعويذة وأشارت لأمها فسقطت على الأرض فاقدة لوعيها كان هذا جل ما تستطيع فعله لأمها فلؤلؤ كانت تحميها وكانت تعلم أن تلك هي نقطة ضعف لؤلؤة والتي انحنت على أمها في فزع أسرعت ياقوت وأمسكت بكتاب أجدور وحملت الطفلة واختفت في غمضة عين وتركت شقيقتها توباز وزفير خلفها تركضان في تخبط وهلع تبعتها ولحقتها أقبل البرق فركبته ياقوت وهي تحمل الرضيع والكتاب وطلبت منه أن يحملها إلى الجبل الأحمر فسمعهما أبهر الذي كان يترصد للبرق وللبحر منذ أن علم بعودة هذين الفرسين الأسودين الحاقدين ولحقت التوأمتان بأختهما على صهوة البحر وانطلقت إلى الجبل الأحمر خلف أختهما الجبل الأحمر على قمة الجبل الأحمر حيث الآفاق توشحها الغيوم وبعد أن أخبر أبهر يوسف بما سمعه وانصرف ليخبر عبيدة ومراي كان يوسف قد فتح دربا ولاحق الساحرات هو وحبيبة رأى البرق يصعد الجبل الأحمر حاملا يقوت والبحر يتبعه حاملا التوأمتين وصلوا أخيرا إلى قمة الجبل كان يوسف يختبئ هو وحبيبة أراد أن يخلص الرضيع من بين يدي قوت اولا وقفا يسترقان السمع إلى الحوار الذي يدور بينها وبين البرق قبل أن تبدأ مرة أخرى في تدوين تعويذة أوبالز أطرقت هنيها وكأنها تتخذ قراراً ما ثم انحنت على البرق وهمست في أذنه وترجلت حاملة الطفل والكتاب فانطلق كقذيفة المدفع تجاه البحر والذي كان يحمل شقيقتيها زفير وتوباز وركله فهوى بهما من فوق قمة الجبل وقفت ياقوت تنصت لصراخ شقيقتيها وهما تهويان وصرخ البحر صرخة مذعورة شقة الصمت المهيبة الذي يحيط بالجبل الأحمر ثم اختفت أصوات ثلاثتهم للأبد قالت بانفعال ويداها ترتجفان لم يضف شيئا هو لم يمنع شيئا كان صفرين لا قيمه لهما قال البرق هو البحر ايضا كان حجرا في طريقي قالت بتسلط لا بد أن نسرع لاحقها البرق قائلا هم اكتبي بسرعه يا ياقوت زفرت بحنق وقالت وهي تتفحص يد الصغير أوه، كيف سأكتب دماء الجرح جفت لا بد أن أجرح الرضيعة من جديد قال البرق وهو يحمحم استخدمي أسنانك قالت بشمئزاز لن تؤدي أسناني الغرض إن لم تفعلي سأفعل انا وسأقتره وإن استدعى الأمر هذا وضعت الرضيعة على الأرض وقالت سأبحث عن شيء حد هنا أو هناك صرخ البرق أطيع الأمر أيتها الحمقاء صحت بغضب هادر كيف تجرؤ أيها الحيوان الحقير؟ ثار البرق ورفع قوائمه الأمامية وهوا بهما على صدر ياقوت فسقطت أرضا وهي تأن من الألم فقد كسر لها ضلعا ولطمها على وجهها بحوافره بدأت تصرخ وتبكي كرر ما قاله أوبالس من قبل أنا السيد؟ أنا الملك أنا الحاكم أنا الآمر أنا فوق كل شيء هنا المعابد والقصور والمدن والبساتين والغابات حتى أنت والجن والبشر سار البرق نحو حجر كبير عليه علامة فقد كانت قمة الجبل مكان لقائه بياقوت عندما تحول لبشر سابقا وكان في أبهى حالاته وكان يلتقي بها هنا فأحبته واتفقا على الزواج عندما ينتهيان من كتابة التعويذة وإنهاء المراسيم والسيطرة على المملكة. وفتح الدروب بحجر أوبال مرة أخرى ليأخذ هيئة البشر للأبد ويتم الزواج بنجاح. دفع بقوائمه صندوقا خشبيا كان يخبئه خلف ذلك الحجر الكبير. رفع الغطاء وسحب بفامه وارقة من الداخل. بدأ يرتل ما بها من تعويض ليسيطر على ياقوت أدرك يوسف أنها الورقة التي كتب عنها من قبل في رواياته وكانت بالصندوق مع حجر أوبال وضع يديه على أذنيه وكذلك فعلت حبيبة التي بدأت تردد آيات من القرآن حتى لا تسمع التلاصم والتعويض التي ستمكن البرق من السيطرة على كل ما يلقيها عليه وفعل يوسف كما فعلت حبيبة وفور أن انتهى البرق من ترديدها جلست ياقوت أمامه رغم ما ألم بها من كسر في الضلوع مؤلم حد الموت وبدأت تستجيب لأوامره واقتربت من الرضيع وقامت بعضه بأسنانها فصرخ المسكين في تلك اللحظة انقضت حبيبة عليها ودفعتها بقوة فهوت ياقوت مرة أخرى واصطدمت رأسها بحجر حاد وسالت منها الدماء فأقبلت حبيبة وجذبت كتاب أيجيدور من حضن ياقوت ولحظت الحجر الأخضر الذي يتدلى من عقدها فتذكرت زمرد فخطفت الحجر ودسته في جيبها وحمدت الله أن ياقوت لم تلقيه خلف شقيقتيها من فوق الجبل غضب البرق وهاج وانطلق نحو حبيبا محاولا إسقاطها حاول يوسف أن يلهيه عنها بقذف الحجارة عليه ففرت بالكتاب قبل أن تتمكن من التقاط الرضيع عن الأرض وقلبها يكاد يتصدع عاد البرق القهقر صوب الرضيع وهو يحمحم ويغلي كالبركان ليهددهما بقتله إن لم يعطوه الكتاب استضم في طريقه بجسد يقوت وكانت لا تزال تنزف فرك لها بغضب وقسوة عدة مرات وصاح قائلا لولا عنادك أيتها اللعينة لا ما حدث كل هذا فتدحرج جسدها على سطح الجبل المائل وهوت خلف شقيقتيها وهي تصرخ صرخات مذعورة إن خلع لها قلب حبيبة فقبضت على الكتاب وعينها لا تفارقان البرق ابتعد البرق ثائرا غاضبا لقد خرجت الأمور عن السيطرة صار الآن وحده قفزت حبيبة بجسارة أمامه لتحول بينه وبين الرضيع الملقى على الأرض بالقرب منهما وألقت بالكتاب ليوسف وطلبت منه أن يحاول الكتابة فيه لعله يجد مخرجا لهما ولينقذ الرضيع بدأ البرق يضرب الأرض بحوافره حمحم وحرك أذنيه للخلف وحرك رقبته من جانب لآخر كان يستعد للهجوم على حبيبة والتي كانت متأهبة لهجمته قفز نحوها فلم تهرب وقبضت قبضة من تراب الأرض فنثرتها في عينيه فاستدار محموما وهجم عليها كالإعصار ودفعها بقوة فهوت من فوق قمة الجبل صرخت صرخة انخل علىها قلب يوسف انقطع الصراخ فانهار وشعر وكأنه طعن في فؤاده بخنجر مسموم زفر بحرقة وهو يرتجف وكأن مسا كهربائيا أصابه غمرته غشاوة دمع يكاد يطفر من عينيه صارت أعصابه على حافة الانهيار نادها بصوت مختلج ينظر بالبكاء فلم تجب تسأل في ومضة تفكير ماتت يا إلهي ظل رابضا في مكانه طنت في أذنيه كلمة الموت وكاد يخر على ساقيه باكيا لولا ألطاف الله التي أدركتها عندما نادته حبيبة بصوت يشبه اللهاثة المكتوم أنا بخير يا يوسف انتبه للصغير جاء صوتها كتوقي نجاة له شعر بوجيب بين أضلعه عندما سمع أنينها من الألم سكنت حبيبة حيث كانت على نتوء بارز بالجبل حيث أصيبت ساقها حمل يوسف الرضيع دار البرق حوله كان يطالعه بعينين مشتعلتين قال يوسف وهو يتراجع بحذر مبتعدا عنه هذا هو الكتاب وهذا هو الطفل أخبرني الآن كيف ستكتب بحوافرك؟ لن تفلح يا برق ما تنشده لن يكون لن تحكم البشر ظل البرق يحوم أمامه قال بغضب هادر وهو يمرر عينيه عليه من أخمص قدميه لقمة رأسه لو كنت بشرا لسحقتك بيدي أتشرؤ على قتالي وأنا بهيئة البشرية يوسف أم ستهرب أيها الكاتب الفاشل؟ استشاط يوسف غضبا تذكر ما فعله البرق بحبيب منذ لحظات فزم عينيه وقال بتصميم حسنا لنرى أمسك بالكتاب وكتب جملة واحدة وفور أن أنهاها سقط البرق على الأرض كانت أطرفه تتشنج وتنطفض ورأسه تتطوح يمينا ويسارا حمحم كالذبيحة ظل ينازع وتحول لبشر وقف يلهث أمام يوسف وكان صدره يعلو ويهبط بسرعة شديدة خلع يوسف قميصه وألقاه له قائلا أسطر نفسك أولا وكن رجلا بحق قبل أن نبدأ القتال لوح البرق له بنزق وأمسك بالقميص وربطه على خاصرته وابتسم ابتسامة من تحققت له أمنيته المستحيلة للتو بينما أبعد يوسف الرضيع والكتاب ووضعهما في مكان آمن ووقف بجسارة متأهبا لقتال البرق تواثبت دقات قلبه وتدفقت الدماء في عروقه كان مختلفا عن هذا الكاتب الشاب الذي خطأ أول خطواته على أرض مملكة البلاغة بقدم ترتعش لمعت عيناه وتلألأت حبات العرق على جبينه غضن حاجبيه كان يملك من اليقين في تلك اللحظة ما يكفيه لينتصر أدبته الدروب هنا وصار أكثر ثباتا وثقة في ذاته كان يدوران حول بعضهما يسيران بحذر يترقبان قال يوسف بثقة الآن يا برق قاتلني رجلا لرجل أيها البائس زمجر البرق واستقام على قدميه وسدد إليه نظرات نارية وهو يقول أنت ضعيف لن تغلبني رفع يوسف رأسه وقال وهو يلوح بقبضته قل ما شئت لن تهزمني كلماتك حمحم البرق وقال بغيظا وهو يصر على أسنانه لن تفلت مني سأزحقك كحشرة وضيعة نهايتك وشيك لم يتزحزح يوسف قيد أنملة قال بنبرة متجاسرة جربني هز البرق رأسه باستهزاء وقال بتشف صدق أوبالس عندما قال لبناته أنك وحيد أنت لا تجد من يؤمن بك يا مسكين ابتلع يوسف كلماته المؤلمة ولم يتوقف عندها قال وهو يقترب منه خطوة لا أحتاج للآخرين ليؤمنوا بي هزمت جيش مخاوفي وشكوكي أغلق الدروبي للأبد ما عدت أخشى إلا الله انتهى الأمر يا برق صدقني لدي الآن حلم وسأقاتل من أجله ثار البرق وخطى نحوه والشرر يتطاير من عينيه ومرجل الغضب يغلي في صدره وانقض عليه كالوحش الكاسر دارا فوق بعضهما وجه يوسف للبرق سلسلة من اللكمات تبكن من صدها فركله بقوة تباعدا وعادا فالتحمى كان البرق يركل يوسف بساقيه ويركض بخفة وسرعة شديدة وكان يوسف يتربص وينتظر حتى يقتنص فرصة ليباغته بضربة قوية هنا وهناك ويوجه ضرباته لأماكن متفرقة وثب البرق فأسقط يوسف على الأرض انتفض يوسف واعتدل ليواجهه ولف جذع البرق بذراعيه وقلبه ليسقطه على الأرض ثم طوى ركبته وهوى على ظهره بكل ما أوتي من قوة أزاحه البرق واعتدل واقفا انقض عليه يوسف وضربه ضربات متوالية ضرب على كتفه وأخرى على صدره وثالث بأقصى قوته في أنفه فكسرها فصرخ البرق صرخة مزقت الصمت المحيط بهما وجث على ركبتيه والدماء تسيل رفع رأسه واشتعلت عيناه فانطلق كقذيفة المدفع تجاه يوسف وأطبق بأصابعه العشرة على رقبته ليخنقه ازرق وجه يوسف كان البرق يضغط برقبتيه على صدره وهو يشدد من قبضته أكثر فأكثر استجمع يوسف قوته وأدخل ذراعيه ودفع يدي البرق للخارج فأبعدهما عن رقبته وغرز أصابعه في عينيه فتراجع البرق وهو يتألم تاد يعيد الكرة ويهاجم يوسف لولا ذلك السهم الذي انطلق فأصاب البرق مباشرة في قلبه صرخ صرخة مريعة وتدفقت الدماء بعد السهم الثاني الذي انغرس في شريان عنقه زحف يوسف ببصره نحو الرامي فوجده عبيدة كان يقف وفي يده القوس والدموع معلقة بأهداب عينيه وخلفه حيزوم وأبهر حيث كانوا يتبعون يوسف وحبيبة بعد أن أخبرهم أبهر بمكانهما ظل البرق يركل الأرض وينتفض حمحم وعيناه تغربان نحو السماء غلب ألمه وحاول أن يقف على قدميه لكنها خذلته في النهاية ارتج بدنه أسرع يوسف لكتاب أجدور أراد للبرق أن يموت فرسا لا رجلا كتب جملة أخرى على صفحة الكتاب وفجأة عاد البرق لأصله جوادا أسود عنيدا يلفظ أنفاسه الأخيرة أغرقت دماؤه الأرض وكان يصب يوسف ويلعنه أسرع عبيدة جاهه ظن يوسف أنه رقى إليه لكنه فوجأ به وهو يستل سيفه ويمسكه بيديه معا ويرفعهما ليهوي بحد السيف على رقبة البرق ويقطع عنقه في تلك اللحظة تذكر حيزوم كيف ذبحت أمه بأمر من البرق دمعت عيناه تم الأمر في لحظات كانت الأصعب منذ أن وصل يوسف إلى هذا المكان كان عبيدة ساكنا كالصنم لم ينبس ببنت شفا حمل كتاب أيجدور والرضيع والتفت حيث كان يوسف يراقبه قال وهو يحدق في وجهه بثبات هيا بنا لنحمل حبيبا ونعود للبستان نزلا مع حيزوم وأبهر حيث كانت حبيبة متكورة على الأرض وتأن من شدة الألم فتح يوسف دربا باستخدام حجر أوبال وحمل حبيبة وعونها لتتمكن من ركوب أبهر وسار بجوارها وانتقلوا جميعا للبستان وكان أهل البستان في انتظارهم حملت هيدرانجيا ابنها واحتضنته وأغرقته بالقبلات والدموع تسيل من عينيها اقترب كرشاب ولثمه على جبينه بحنان وطالعهم بامتنان أسرع يوسف ينقل حبيبا لكوخ ميسكا وتركها معها وهي تعالج حروق يديها التي أصابتها عندما قام أوبالس بكيها بالنار في زنزانة مدينة ديرينكويو وكان يوسف قد نسي جراحه التي أصيب بها بعد أن عذبوه هناك خرج ليبحث لها عن شيء يضمض به ساقها المصابة فوجدهم جميعا يقفون أمام الكوخ وينظرون إليه قال كرشاب وهو يرفع ابنه ليراه الجميع سأسميه يوسف ضج البستان وعلت أصواتهم فرحا وهرولت ميسان وحملت الرضيع وسارت به اتجاه يوسف كانت الدماء ما زالت تسيل من كفه الصغير فقد جرحته ياقوت بأسنانها جرحا عميقا قالت ميسان بجدية شديدة وهي تمسك بكف صغيرها وتوجهه نحو يوسف اكتب جملة النهاية بدمائه في كتاب عيج ماذا سأكتب؟ ران عليهم صمت مطبق سكنوا جميعا وكأن على رؤوسهم الطير قالت ميسان بثقة لا تترك النهاية مفتوحة يا بني أرجوك تبدل يوسف معها نظرة طويلة وعميقة كانت كلماتها تلك تعني الكثير له فأمسك بكف الصغير ومال بها نحو الكتاب فسالت الدماء على إصبعه الصغير فكتب يوسف بها وأغلقت الدروب للأبد وبدأت مملكة البلاغ تعود لسابق عهدها